وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم اللهم صلني وسلم على النبي الكريم على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم أيها الأحبة في الله ها هم عباد الرحمن وقد اجتمعوا في هذا الجمع المبارك في هذا المكان الكريم اجتمعوا في مكان تحفهم الحسنات والرحمات مكان أيها لاحبة لا تكاد تجد فيه إلا الطهر والنقاء لا تكاد ترى فيه إلا كل خير من الدعوات التي تصعد إلى رب البريات في كل حين لا تكاد تجد إلا هذه الأدمع التي تنسكب في كل وقت وفي كل حين لا تكاد ترى إلا الخشوع والخضوع لا تكاد تجد إلا الذكرى والدعاء والحب لا تقاموا الصلاة الله الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين انعمت عليهم غير <سؤال> <سؤال> <سؤال>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 يصلوها اليوم بما كونتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 ليُنظر من كان حياً ويحق القول على الكافرين الله أكبر سمع الله أكبر الْفَامِيدَ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 ahol nem خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعم فهم لها مال يكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أ يشكرون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 Ya Allah الله akbar. الله اكبر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 الله أكبر. الله أكبر. الله لمن ربنا ولك الحمد Allahu akbar. Allah...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 السلام ومنك السلام تبارك وتعالى تياذ الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد الحمد يحي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة ولو الفضل ولو الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كل جن. وهكذا إخوة الإيمان قضيت شعائر صلاة العشاء من مسجد رسول الله